الذين ا ي ن ت ه م الكتاب ي ع ر ف و ن ه ك م ا ي ع ر ف و ن ب ن ا ه م و إ ب ل س ي ا منهم ل م و ل ع ل م و ن ا ل ح ق ربك ف ل ا تكونن م ن ا ل م م ت ر ي ن ولكل و ج ه ة هو مولي ف ا س و ع ه ا ل خ ي ر ا ن م ا تكونوا يأتي ب ك ا ل ل ه ج م ي ع ا ا إن للعلوم ه ى كل شيء قدير ن حيث خرجت فول ا ل ا س د ا ل ح ر ا م و ن ه للحق م ن ربك و م الله ا ب غ ا ف ل ح س ن موسوعه خرجت ج ا ل ر ا ل م س ج د ا ل ح ر ا م و ح ي ث م الاسلاميه كنتم ف ا س ع ل ي ك م ح ء ة إ ل ا ا ل ذ ي ن ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولاتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم, يتلو عليكم اياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمه ويعلمكم الكتاب والحكمه ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم ولا تكفرون فاذكروني تكفرون واشكروني ولا أذكركم أذكركم واشكروني يا أهلا ولا 私の思い出は変わらずに変わら ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أ م و ا ل 「なぜなら ل 私のために」 قالوا إ ن ا لله و إ ن ا إ ل ي ه راجعون أولئك اولئك من ربهم عليهم صلوات من ربهم ورحمه, أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. 「今夜は何をしてくれ」 ت ط و ع خيرا فإن ا ل ل ه ش ا ك ر ع ل ي م إ ن ا ل ذ ي ن يكتمون ما أ ز ل ن من ا ا ل ب ي ن ا ت و ا ل ه د و م ن بعد م الاسلاميه بيناه بعد بيناه من بعد ما ل ن في ا ك ت ب ل ل و موسوعه النابلسي و و ا أ ص ح و و ا ن و ا ف للعلوم ك أ ت و ي و ا ا ل ا س ل ا م ك ف ا ه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 「私の名前は何でもいいです」